بسم الله الرحمن الرحيم تسجيلات مسجد القائم عليه السلام تقدم المناجاه الشعبانيه التي رواها ابن خالويه وقال إ ن ه ا مناجاه أ م ي ر المؤمنين عليه السلام و ا ل ا ئ م ة من ولده عليهم السلام كانوا يدعون بها في شهر شعبان جاء فيها اللهم صل على محمد و آ ل محمد واسمع دعائي إذا دعوتك واسمع و دعائي إذا ندائي ناديتك وأقبل علي إذا فقال ب ل علي إ ذ ناجيتك ن ك و م بقية ا ل م ن ا ج ا ا ة بصوت ل ش ي ي خ و س فقد الجاسم ف هربت إ ل ي ك ووقفت بين يديك مستكينا لك متضرعا إ ل ي ك راجيا لما لديك ثوابي وتعلم ما في نفسي و ت خ ب ر حاجتي وتعرف ضميري ولا يخفى عليك امر منقلبي ومثواي سيدي وما اريد ان ابدئ به من منطقي و أ ت ف و ه به من طلبتي و أ ر ج و لعاقبتي و ق ا ل جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني إ ل ى آ خ ر عمري من سريرتي وعلى 「なんでこんなに」「なんでこんなに」「なんでこんなに」 أ ا ع و ذ بك من غضبك وحلول ص خ ط ك إ ل ه ي إ ن كنت غير م س ت ئ ل لرحمتك ف أ ن ت آ ل أ ن تجود علي بفضل سعتك الهي الهي ك أ ن ي بنفسي و ا ق ف ة بين يديك وقد أ ظ ل ه ا حسن توكلي عليك فقلت ما أ ن ت اله و ت غ م ت ن ي بعفوك إ ل ه ي إ ن عفوتا فمن أ و ل ى منك بذلك و إ ن كان قد د ن اجلي ولم يدنني منك عملي فقد جعلت ا ل إ ق ر ا ر بالذنب إ ل ي ك وسيلتي الهي قد جرت على نفسي في ا ل نظري لها ف ن ه ا الويل إ ن لم تغفر لها إ ل ه ي لم يزل ب ا ل ر ك ع علي أ ي ا م حياتي فلا تقطع برك عني في مماتي إ ل ه ي كيف آ ي س من حسني نظرك لي بعد مماتي و أ ن ت لم تولني إ ل ا الجميل في حياتي الهي ت و ل من أ م ر ي ما أ ن ت ل ع وعد علي بفضلك على مذنب قد غمره جهله الهي قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وانا احوج إ ل ى سترها علي منك في الاخرى الهي إ ذ لم تظهرها ل أ ح د من عبادك الصالحين فلا تفضحني يوم ا ل ق ي ا م ة على رؤوس ا ل أ ش ا د إ ل ه ي جودك بسط أ م ل ي وعفوك افضل من عملي الهي فسرني بلقائك يوم تقضي في بي بين ع ب ا د إ الهي اعتذاري إ ل ي ك اعتذار من لم يستغني عن قبول عذر فاقبل عذري يا اكرم ا م ي من اعتذر إ ل ي ا ل م س ي و ن إ ل ه ي لا ترد حاجتي ولا تخيب طمعي ولا تقطع منك رجائي و أ م ل ي إ ل ه ي لو أ ر د ت اواني لم تهدني ولو أ ر د ت فضيحتي لم تعافني الهي ما أ ظ ن ك تردني في ح ا ج ة قد أ ب ن ي ت عمري في طلبها من إلهي ما لا تردني في ح ا ج ة قد أ ف ن ي ت عمري في طلب يام إ ل ه ي فلك الحمد أ ب د ا أ ب د ا دائما سرمدا يزيد ولا يبيد كما تحب وترضى إ ل ه ي إ ن أ خ ذ ت ن ي بجرمي أ خ ذ ت ك بعفوك و إ ن أ خ ذ ت ن ي بذنوبي اخذتك بمغفرتك و إ ن أ د خ ل ت ن ي النار أ ع ل م ت الها أ ن ي أ ح ب ك الهي إ ن كان ص و ر في جنب طاعتك عملي فقد كبرا في جنب رجائك املي إ ل ه ي إ ن كان ص و ر في جنب طاعتك عملي فقد كبرا في جنب رجائك املي إ ل ه ي كيف أ ن ق ل ب و من عنك د بالخير م ح ر و م ة وقد كان حسن و ظني بجودك أ ن تقلبني بالنجاه م ر ح و م ة إ ل ه ي وقد أ ف ن ي ت عمري في شره السهو في شره السهو عن و أ ب ل ي ت شبابي في س ك ر ة التباعد من إ ل ه ي فلم أ س ت ي ق ظ أ ي ا م اغتراري بك واركوني إ ل ى سبيلي سخطك ل ه ي و أ ن ا عبدك وابن عبدك قائم بين يديك متوسل بكرمك إ ل ي ك إ ل ه ي أ ن ا عبد أ ت ن ص ل إ ل ي ك مما كنت أ و ا ج ه ك به من ق ل ة استحيائي الهي أ ن ا عبد أ ت ن ص ل إ ل ي ك مما كنت و ا ج ه ك به من قله استحيائي من نظره و أ ط ل ب العفو من إ ذ العفو نات ل ك إ ل ه ي لم يكن لي حول ف أ ن ت خ ل ب عن معصيته إ ل ا في وقت أ ي ق ظ ت ن ي لمحبتك وكما أ ر د ت أ ن أ ك و ن كنت فشكرتك ب إ د خ ا ل ف ي كرمك ولتطير ه قلبي من أ و س ا خ ا ل غ ف ل ة ع ا إلهي بحق مولود ه ذ انظر اليوم ا إ ل ي نظر من ناديته ف أ ج ا ب واستعملته بمعونتك ف أ ط ا ع يا قريب ا لا يبعد عن المغترب ويا جواد ا لا يبخل عن من رجا ثوابا إ ل ه ي هب لي قلبا يدنيه منك شوق ولسانا يرفع إ ل ي ك صدق ونظرا يقربه منك حق إلهي من تعربا بك غير مجهول ومن ل ا ذ بك غير مخذول ومن أ ق ب ل ت عليه غير مملول إ ل ه ي إ ن من انتاجا بك لمستنير و إ ن من اعتصما بك لمستجير وقد لذت بك يا الهي فلا تخيب ظني من رحمتك ولا تحجبني عن رابتك الهي اقمني من اهل ولايتك مقام من رجا ل ز ي الزياده د مقام من ا رجى من محبتك إ ل ه ي و أ ل ه م ن ي و ل ن بذكرك إ ل ى ذكرك وهمتي في روح نجاح اسمائك ومحل قدسك إ ل ه ي بك عليك إ ل ا أ ل ح ق ت ن ي بمحل أ ه ل طاعتك والمتوى الصالح من مرضاتك فاني لا أ ق د ر لنفسي دفعا ولا أ م ل ك لا نفعا إ ل ه ي أ ن ا عبدك الضعيف المذنب ومملوكك المنيب فلا تجعل لي ممن صرفت عنه وجهك وحجبهمسه عن عفوك إ ل ه ي هب لي كمال الانقطاع إ ل ي ك و أ ن ر أ ب ص ا ر قلوبنا بضياء نظرها إ ل ي ك حتى تخرق أ ب ص ا ر القلوب حجب النور فتصل إ ل ى معدن ا ل ع ظ م ا وتصير أ ر و ا ح ن ا م ع ل ق ة بعز قدسك إ ل ه ي واجعل لي ممن ناديته ف أ ج ا ب ك ولا حظه بصعق لجلالك فناجيته سرا وعمل لك جارا إ ل ه ي لم أ ص ل ط على حسن ظني قنوط الاياس ولنقطع رجائي من جميل كرمك إ ل ه ي إ ن كانت الخطايا قد أ س ق ط ت ن ي لديك ف ا ص ر ح عني بحسن توكلي عليك إ ل ه ي إ ن حطتني الذنوب ع من مكارم لطفك فقد ن ب ا ن ي اليقين إ ل ى كرم عطفك إ ل ه ي إن ن أ ان م ت ي انامتني ل ل غ ف ة ع ل إلهي ا ا ا س ت ع د د إن ن أ ا ل غ ف ل ة عن الاستعداد للقائك فقد نبهتني ا ل م ع ر ف ة بكرم آ ل ا ئ ك إ ل ه ي ان دعاني إ ل ى النار عظيم عقاب فقد دعاني إ ل ى ا ل ج ن ة جزيل ثواب إ ل ه ي ب ل ك أ س أ ل و إ ل ي ك ابتهل و أ ر غ ب و أ س أ ل ك أ ن ت ص ل على محمد و آ ل محمد وان تجعلني ممن يديم ذكرك ولا, ينقص ولا ينقض عادك ولا يغفل عن شكرك ولا يستخفه بامرك الهي والحقني بنور عزك الابهجي فاكون لك عارفا وعن سواك منحرفا ومنك خائفا مراقبا يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م وصلى الله على محمد رسولي و آ ل الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين و ا ل ف ا ت ح ة تسبق الصلوات ا ت تحيات مع تسجيلات مسجد القائم عليه السلام